هذا الأخ يقول على ألا يمكن أن نقول أن الصفات التنزيه من الصفات الذاتية صفات التنزيه سبق ايضاحها والكلام على معناها والله تبارك وتعالى ينزه فيما يتعلق بصفاته الذاتية وينزه أيضا فيما يتعلق في صفاته الفعلية فلا يقال أن التنزيه يختص بالتنزيه في صفاته الذات دون صفاته الأفعال هذا يقول نرى كثيرا من المصلين مسبلين ثيابا فماذا تنصحون طلبة العلم أن يفعلوه مع هؤلاء وهل هناك مطويات حول إسبال لأن هذا الأمر منتشر ولا نرى من ينكره إلا القليل هذا من التقصير الذي يقع فيه كثير من الناس وسبب في الغالب إما الجهل بالسنة أو التهاون إما الجهل أو التهاون كل منهما خطير على صاحبه وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وذكر منهم المسبل عياذا بالله ولا حديث في هذا كثيره